وما يتذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ياتصفحه معكم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 توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة الرابعة من مسائل الآية التاسعة والثمانين بعد المئة من سورة البقرة عندما كان الإمام يشرح قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هي مواقيت للناس والحج صدق الله العظيم فماذا قال الإمام في ذلك يا بني قال الإمام إن هذا القول تبيين لوجه الحكمة في زيادة القمر ونقصانه وهو زوال الإشكال في الآجال والمعاملات والحج والعدد والصوم والفطر ومدة الحمل والإجارات إلى غير ذلك من مصالح العباد ثم قال إن الشريعة قد أحكمت معاني الإجارات وسائر المعاملات فلا يجوز شيء منها إلا على ما أحكمه الكتاب والسنة وقال به علماء الأمة فتح الله عليك يا بني. نستطيع الان ان نستأنف لقاءنا مع الامام فهيا بنا الى الكتاب الجامع وامامنا القرطبي والان يا اخواني ننتقل الى المسألة الخامسة وهي قوله تعالى مواقيت المواقيت جمع الميقات وهو الوقت وقيل الميقات منتهى الوقت ومواقيت لا تنصرف لأنه جمع لا نظير له في الآحاد فهو جمع ونهاية جمع إذ ليس يجمع فصار كان الجمع تكرر فيها وصرفت قوارير في قوله تعالى قواريرا في صورة الإنسان لأنها وقعت في رأس آية فنونت كما تنون القوافي فليس هو تنوين الصرف الذي يدل على تمكن الاسم المسألة السادسة قوله تعالى والحج بفتح الحاء قراءة الجمهور وقرأ ابن أبي إسحاق بالكسر في جميع القرآن وفي قوله تعالى حج البيت في سورة آل عمران قال سيبوي الحج كالرد والشد والحج كالذكر فهما مصدران بمعنى وقيل الفتح مصدر والكسر هو الاسم المسألة السابعة افرض سبحانه الحج بالذكر لانه مما يحتاج فيه الى معرفة الوقت وانه لا يجوز النسيء فيه عن وقته بخلاف ما راته العرب فانها كانت تحج بالعدد وتبدل الشهور فابطل الله تعالى قولهم وفعلهم على ما ياتي بيانه في سوره براها ان شاء الله تعالى المساله الثامنه استدل مالك يرحمه الله وابو حنيفه واصحابهما في ان الاحرام بالحج يصح في غير أشهر الحج بهذه الآية لأن الله تعالى جعل الأهلة كلها ظرفا لذلك فصح أن يحرم في جميعها بالحج وخالف في ذلك الشافعي لقوله تعالى الحج أشهر معلومات وأن معنى هذه الآية أن بعضها مواقيت للناس وبعضها مواقيت للحج وهذا كما تقول الجارية لزيد وعمر وذلك يقضي أن يكون بعضها لزيد وبعضها لعمر ولا يجوز أن يقال جميعها لزيد وجميعها لعمر والجواب أن يقال إن ظاهر قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هي مواقيت للناس والحج صدق الله العظيم يقتضي كون جميعها مواقيت للناس وجميعها مواقيت للحج ولو اراد التبعيض لقال بعضها مواقيت للناس وبعضها مواقيت للحج وهذا كما تقول ان شهر رمضان ميقات لصوم زيد وعمر ولا خلاف أن المراد بذلك أن جميعه ميقات لصوم كل واحد منهما وما ذكروه من الجارية فصحيح لأن كونها جمعاء لزيد مع كونها جمعاء لعمر مستحيل وليس كذلك في مسألتنا فإن الزمان يصح أن يكون ميقاتا لزيد وميقاتا لعمر فبطل ما قالوا المسألة التاسعة لا خلاف بين العلماء ان من باع معلوما من السلع بثمن معلوم الى اجل معلوم من شهور العرب او الى ايام معروفة العدد فان البيع جائز وكذلك قالوا في السلم الى الاجل المعلوم واختلفوا في من باع الى الحصاد او الى الدياس او الى العطاء وشبه ذلك فقال مالك ذلك جائز لانه معروف وبه قال ابو صور وقال احمد ارجو الا يكون به بأس وعن ابن عمر انه كان يبتاع الى العطاء وقال الطائفة ذلك غير جائز لان الله تعالى وقت المواقيت وجعلها علما باجالهم في بيعاتهم ومصالحهم كذلك قال ابن عباس وبه قال الشافعي والنعمان قال ابن المنذر قول ابن عباس صحيح المسألة العاشرة اذا رؤي الهلال كبيرا فقال علماؤنا لا يعول على كبري ولا على صغري وانما هو ابن ليلته وروا مسلم عن ابن البختري قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخله قال ترى اي الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين فقال اي ليلة رأيتم قال فقلنا ليلة كذا وكذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه المسألة الحادية عشرة قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها اتصل هذا بذكر مواقيت الحج لاتفاق وقوع القضيتين في وقت السؤال عن الأهلة وعن دخول البيوت من ظهورها فنزلت الآية فيهما جميعا وكان الأنصار إذا حجوا وعادوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم فإنهم كانوا إذا أهلوا بالحج أو العمرة يلتزمون شرعا ألا يحول بينهم وبين السماء حائل فإذا خرج الرجل منهم بعد ذلك أي من بعد إحرامه من بيته فرجع لحاجة لا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماء فكان يتسنم ظهر بيته على الجدران ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته لتخرج إليه من بيته فكانوا يرون هذا من النسك والبر كما كانوا يعتقدون أشياء نسكا فرد عليهم فيها وبين الرب تعالى أن البر في امتثال أمره وقال ابن عباس في رواية أبي صالح قال ابن عباس رضي الله عنه في رواية أبي صالح كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم رجل منهم بالحج فإن كان من أهل المدر يعني من أهل البيوت نقب في ظهر بيته فمنه يدخل ومنه يخرج أو يضع سلما فيصعد منه وينحدر عليه وإن كان من أهل الوبر يعني أهل الخيام يدخل من خلف الخيام الخيمة إلا من كان من الحمص وروى الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل زمن الحديبية بالعمر فدخل حجرته ودخل خلفه رجل أنصاري من بني سلمة فدخل وخرق عادة قومه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا دخلت وأنت قد أحرمت فقال دخلت أنت فدخلت بدخولك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أحمس أي من قوم لا يدينون بذلك فقال له الرجل وأنا ديني دينك فنزلت الآية وقاله ابن عباس وعطاء وقتاده وقيل ان هذا الرجل هو قطبه بن عامر الانصاري والحمص قريش وكنانه وخزاعه وثقيف وجشم وبنو عامر بن صعصعه وبنو نصر بن معاويه وسموا حمسا لتجديدهم في دينهم والحماسه الشده قال العجاج وكم قطعنا من قفاف حمسي أي شداد ثم اختلفوا في تأويلها فقيل ما ذكرنا وهو الصحيح وقيل انه النسيء وتأخير الحج به حتى كانوا يجعلون الشهر الحلال حراما بتأخير الحج اليه والشهر الحرام حلالا بتأخير الحج عنه فيكون ذكر البيوت على هذا مثلا لمخالفة الواجب في الحج وشهوره وسيأتي بيان النسيء في صورة براءة إن شاء الله تعالى وقال أبو عبيدة الآية ضرب مثل المعنى ليس البر أن تسأل الجهال ولكن اتقوا الله واسالوا العلماء فهذا كما تقول أتيت هذا الأمر من بابه وحكى المهدوي ومكي عن ابن الانباري والماوردي عن ابن زيد أن الآية مثل في جماع النساء أمر بإتيانهن في القبل لا من الدبر وسمى النساء بيوتا للإيواء إليهن كالإيواء إلى البيوت قال ابن عطية وهذا بعيد مغير نمط الكلام وقال الحسن كانوا يتطيرون فمن سافر ولم تحصل حاجته كان يأتي بيته من وراء ظهره تطيرا من الخيبة فقيل لهم ليس في التطير بر بل البر أن تتقوا الله وتتوكلوا عليه والقول الأول أصح هذه الأقوال لما رواه البراء قال كان الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت من أبوابها فجاء رجل من الأنصار فدخل من ذلك فقيل له في ذلك فنزلت هذه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها. صدق الله العظيم. لقد توقفنا يا عم والإمام لم ينتهي بعد من هذه المسألة. نعم يا عبد الواحد ولكن الوقت أدركنا كما ترى يا بني. غدا إذا نلتقي من جديد مع إمام القرطبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.